أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَبَائِمَ فِيهِ مُزْدَجَرٌ حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء, الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر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 الذكر كذبت عادوا فكيف كان عذابي ونذور إن أرسلنا عليهم ريح صرصار في يوم حسم مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مطعير فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ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 فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسأرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن بن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 طغشتنا فتماروا بنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر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 سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر